50 languages. 20 90 90 احلق ذقنك زد حاج اغتسل اغتسل مشط شعرك مشط شعرك تليفونج تيو اتصل اتصلوا. اتصل اتصلوا. يغاش يزغاش ابدا ابدؤ ابدأ توقف, توقفوا توقف توقفوا اترك هذا اتركوا هذا اترك هذا اتركوا هذا قاور <قع> قشهر <قع> قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا <شفار> <شفهر> <شفهر> <اشتروا> <أشتري> اشتروا هذا سيدي لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق سيدي وجي لا تكن ابدا لا تكن ابدا وقحا سيدي وجي لا تكن أبدا غير مهذب لا أبدا غير مهذب رينو زغزاف كن دائما صادقا كن دائما لطيفاً, كن دائماً لطيفاً. رينو ادابو شيت كن دائما مهذبا كن دائما مهذباً. عد سالما لبيتك, عد سالماً لبيتك. انتبه لنفسك دير بالك على حالك جيري ب تمشاو شوقت فاكو زرنا مره اخرى في اقرب وقت زرنا مره اخرى في اقرب وقت فيرسيا چبسم فمس ايتم